أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فَكَأَنَّمَا قُتِلَ النَّاسُ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا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 ان يُقتلوا ان يصلبوا او تقطع ايديهم وارجولهم من خلاف او ينفوا من الارض لَالِقَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ أَعْظَمُ رَهْبَةً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 انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ له انَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَميعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ بِلَمِنْغُمْ مَا تُقَبْلَ مِنْغُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم